لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُمْ وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا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 Wakala itu, kau keluar. Dan dari ayatnya, Dia menciptakan kau dari tanah, lalu ketika kau menjadi manusia, lalu ketika kau menjadi manusia, kau menyebar. Dan dari ayatnya,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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء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 مالكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 رحمة إذا فريق منهم بربهم يشترون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشترون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 عن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله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 رحانه وتعالى عن ما يشترون وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات ثم تقمنا من الذين اجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين